بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءوا فقال الكافرون ها, ها شيء نجيب أهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا وصول رد منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لمما جاءهم فهم في امري افَلَم يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تَمْدُن صَيْرَتُهُ وَذِكْرَانِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء وأنبتنا به جنات وحب الحصيد وان نخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وَعَيَيْنَا بِهِ بَلْتَةً مَيْتَا كَذَلِكَ الْخُرُودَ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَتَمُودَ وَعَيَيْنَا وفرعون وإخوان موط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعيد ان سعينا بالخلق لوال بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توى وُسُبُهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما من قول إلا لديه رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ناتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ناتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصوف ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساف لَنْ قُنْتُ فِي غَسْلِه لَقَدْ قُنْتُ فِي غَسْلٍ مِنْهَا ذاكَ شَنَنَكَ غِطَاؤُكَ فَسَبَ الصَّرُكَ اليَوْمَ وَقَالَ قرينه هذا ما لدي أكيد ألقيا في جهنم ألقيا في جهنم كل كفار فالنع للخير معتد بريب <تصفيق> الذي جعل مع الله إله ناخر فألقياه في العذاب الشديد قال قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ قَالَ لَا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما الانتلاتي وتقول وتقول هل مما زيد يوم ما يقولوا لجهلنا ما هل انت لات وتقول وتقول هل من مزيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب بَنْ خَشر وَحمَا لَ بِغ وَجَ أَ بِقَ بِممُن مَنْ خَشَ وَحم لَ بِغَيَ وَج اون فيها ولدينا مزيد وكما حدثنا قبلهم من قرنين هم اشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشاً فنرقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُنَ وَالْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدَ خَلَقَنَ السَّمْعَ بينهما في ستة أيام وَمَا وَاتِ وَلَ وَم بَنَهُ م فيِيِفِتَةِ أَّ وَما مَ السَّنَ مِلُهوبَب فَصَ بِْذَعَ م فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَرَزْتَ فَجْعَلْ لَهُ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك وميت و الينا المصير يوم تشق ققولا عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يا وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين